صرخ ما, ما اعوف حسين يا ضوى عيوني يا ضوى عيوني حبيبي لوموني حبيبي مجنون يا عيوني. وبد ما القى مثلك انت لا تهتم يا غالي كلهم يغارون يا ضو عيوني وانا ما اهمل الليل يلوم وخلهم يلومون يا ضو عيوني قلبي من الشوق صاير 100 الف عابس ادخل بعينك حفظك في حارس اصرخ العيني ما اعرف حسين ما اعرف حسين خليل اموني حبيبي خليل اموني خليل وموني حبيبي خليل اموني يا ضوى الصفه تعصب وين ما انا حسين الصفه تعصب ما انا حبيبي خليل, وموني خليل, وموني حبيبي خليل تسري وي دماي يا ضوى عيوني صرت اشوف النور وجهك من اصد اليماني يا ضوى عيوني ومثلشات لو ما صارت عشرتك وياي يا ضوى عيوني ما يفارقني خيالك ما يفارقني حتى لو من نار حبك خلي يحرقني لو توجنا رين ما اعوف حسين لا حبيبي خليل يا عيوني حبيبي يا صفه تعصب ما ما حبتك العبير تفوح خارق بطفان شوقي يا سفينه تروح حسين يا الجنب حبتك بالعبير تفوح يا ضوى عيوني خارق بطفان شوقي يا سفينه تروح يا ضوى عيوني قل لي انت اللي روح بي حبيبي يا حبيبي الروح يا بابا ماما فتو هل سؤال بعيني باقي وعيني لك تربي ساكن بقلب حبيبي لو صرت بكل حين ما اعوف حسين هل شي د بكل حين ما أعوف حسين خليلي اموني يا ضوى عيوني حبيبي يا ضوى عيوني خليلي اموني حبيبي خليلي اموني وصلت ما انا اعرف يا نور حبيبي خلي نور اموري انت قران بضمير منور حروفه كعبة كبري اوعز تقطف ما اعوفك لا زماني الشرس يوفا يا ضوى عيوني يا محب انسى حبيبه ويقدر يعوفا يا ضوى عيوني يا محب انسى حبيبه وينكر العشره وانت يحسن ان محبتي اعلم وادري تدرت تعلم زين ما اعوف حسين تدرت تعلم زين ما أعوف حسين خليله حبيبي خليله اموني خليل حبيبي خليله اموني عيوني حبيبي يا ضوى عيوني خليله اموني حبيبي خليل ما انا أعوف حسين وصلت عصوبين ما اعرف حسين خليل اموني حبيبي خليل اموني من اصل يمات كل صير انسى والنصر والهجب اسمه وعلي تكرار انت وفاء اجي جبرائيل لما اني والله من اروح الكربله ومن اصل يمك يا ضو عيوني كلنا صير الانسان وصرخ والهجب اسمك يا ضوى عيوني والدك كرر انت وفاطمه امك يا ضوى عيوني حق جبرائيل حق لما نخدمك يا ضوى عيوني سجده الاملاك يهمك سجده الاملاك جنات تعناك هي جنات تعناك يدري رب القدير ما أعوف حسين يدري رب القدير ما أعوف حسين خليني اموني حبيبي خليني حبيبي خليني اموني حبيبي يا صحت عصره ما حسين بصقل هندسه السوفيه والتوزيع محبو يوسف الصبيحاوي حسين وباكر الحاتامي خليلو مولاي حبيبي خليلو مولاي ادا الرادود الحسيني مولى الحسين الموالي الكلمات للشاعر الحسيني محمد الفاطمي هذا ونسالكم الدعاء